ما يلحقك شكا ادا عبيد بن ثواب يزن مهما حصل ما يلحقك شكا يزن مهما حصل ما يلحقك شكا حروف ابداعت افخر لا تهجتك باب الغلافك هو باب العتب صك العين تبغى تشوفك والصدر بيتك يمعذب القلب لك في داخله دك اقلط وتلقى مكان فيه هنيت مكانك الثاني يسكن فيه ثنبك وحذرت نقص مقامي لا تساميتك ومسبب الهاجر والحرمان قم ذكك البارحة كم طارت وكم تمنيتك طيفك على البال يوم تغيب لسكة مر وسج مع طهفك ومرتك طيور الأشواق مع طريق مستك شربتك أشواق لكن ما ترويت. طالبك باللي من المشرك حمامك انك تروف بخافوق يوم حبتك في غابتك شاف في جوج الصدر من تك صدى صدصات قلبي يوم نعدتك كل العبارات مع طريق مشاك والهيض ترجمني وغنتك في ذمتي لو دارت النكتب الفك أن نبعد شوي وبطي ما تناسيتك وفي ذمتي لو دارت النكتب الفك أن نبعد شوي وبطي ما تناسيتك النبعد شوية وبطي ما تناسيتك النبعد شوية وبطي ما تناسيتك